وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع صاحب. وتنائفة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بتلاوة القرآنية المباركة يكلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإزعي مضيرة القارئ الشيخ صاه النعماني القارئ بإزعاد همورية السفر العربية والعالم الإسلامي والموقف مدينة الفيوم لدى الله, لدى الله له بتعطيق لنا ولكم بحفظ استماع فليتفضل, فليتفضل مشكورا او بودند ra yêu khótung bao yêu ذ حو النري وود خلالنا للجن تفرق وما الحياة الدنيا bi ra có thôn bao فَطُولُ الْمَوْتِ إِنَّمَا تُوَفَّى وَأُنْزِلُ جُزُرًا مِنَ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ my love. لَتُبْلَوُنَّ فِي امْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ومن الَّذِينَ أشرقوا أذى وَإِذْ ص بِرو وَط ت qu بهِ من ن وَإِذْ أَخَذَ xa còn la gì na u ki ta bà là zo baby bapi lamaya ta لا تسبنم الذين يرون في ما وازتی من العذاب وللله ملك السماوات والأرض واللّٰه قل قل والله على كل شأن قدير إن نفي قلته Amen. La A سبحان الله عذابا وللله الامر في السماوات والارض والله على كل شيء في قلوب سماء ودرور تلاقي الليل والنار لا آيات لقول الذي. الذين يذكرون الله قيامًا وقولًا وعلى جنود لا. Laaaaaa! <laughs> <laughs> أبغاك فتلا وظفر ربنا. na cama tudo de lindo na وقير العالم العزيزاتنا كم القر عن لا سناتنا وتو بما Batman ربنا رب خفر لنا ظنوبنا وتخفر عنا زياتنا وتخفر Tá ولا تغذنا يوم القيامة إنك لا تغذف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا منه فاستجاب لهم ربهم أني في لحظة، وأخذت الدنيا، وأخذت في زفتي، موسیقی فالذين آجوا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا بیر ثوابا من عند الله والله رضا تجاب لهم ربهم أني أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو غنسى فَالَّذِينَ هَذَرُوا وَأُفْرِجُوا مِنْ سِيارِ جِبُّوا مُحْتُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَكُسِنُوا لَهُ لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل الذين كفروا في البلاد تجدیدی من تنه های One more! One more. و اين نام مين ان ليل كي تاب لما با با What in... What in... What in... تقوم الله وتقوم الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ربنا امنا بما ادزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين وهكذا ابتنا اخوة الإيمان والإفلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم اللي علم القرآني الإسعي فضيلة الفارئ الشيخ صاح الثماني القارب بإزعاد جمهورية الناس العربية والعالم الإسلامي والموكب القاهرة نقلنا لكم هذا من يأس وحدات الإزعاد المحلية والهندسة القاربية ومخازنا القرات الكبرى إدارة محلات أولاد الحد الحمد فرق الموكب أنهور الصغرى